وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقر لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا وقال فرعون يا أيها الملأ فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين